مال المدينة لم تعد تشدو بأنغام الطفولة والسلام لا لم نعد نلقى صغيرا ضاحكا أم من تهدهد طفلها حتى ينام تشدو بلحن خالد والليل بترني منام تشتبي لحن خالد والليل بترني منام نم يا حبيبي نم يا حبيبي نم يا حبيبي نم يا حبيبي, نم يا حبيبي. نم يا حبيب القلب نام أغديك زوجا من حما لا تنسى أمك فيه يا وأباك نالته السلام لا لا تنسى أمك فيه يا توسيهام قد لاح في الأفق البعيد مسافرا في الأفق ها نم يا حبيبي نم يا حبيب القلب نام اخديك زوجا من حما وككذرا جرعه من كأس الحمام طارد عدوك كذرا جرعه من كأس الحمام خسئت عيون للأعادي سوف تغمض أو تناب نم یا حبيبی نم يا حبيبی نم يا حبيب بل نم یا حبيبی نم یا حبيبی نم یا حبيبی